والصلاة والسلام على قائد المجاهدين وقائد الدعاه محمد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه أسأل الله رب الأولين ورب الآخرين أسأله مجيب دعوة المضطرين وناصر المظلومين وحبيب التائبين أن يفرج هم المهمومين يقضي الدين على المدينين وينفس كرب المكروبين فقولوا آمين عباد الله النبات إذا فقد الماء مات فكذلك القلب اذا فقد كلام كلام المنان تبارك وتعالى واذا فقد كلام الذي لا تأخذه سنه ولا نوم مات ولا حياه لقلبي وقلبك يا غالي الا بكلام العظيم جل جلاله الا بكلام الذي لا تأخذه سنه ولا نوم القائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب امرنا الله جل جلاله وتقدست اسمائه بتدبر القران فقال افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها فالقران ما انزل الا للتدبر الغايه المطلوبه والمنشودة هي تدبر هذه الآيات ليس المطلوب حفظ القرآن وليس المطلوب قراءة القرآن وختم القرآن هذا امر محمود لكن المطلوب هو تدبر هذه الآيات من أجل هذا قال الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم كتاب انزلناه إليك إيش مبارك كتاب انزلناه اليك مبارك فتجد دائما اهل القران دائما مباركين اينما كانوا كتاب انزلناه اليك مبارك ايش السبب قال ليتدبروا ايش صفحاته وارقام الصفحات وين وصل ها ليتدبروا اياته وليذكر اولو الالباب اللهم اجعلنا من اولي الالباب يا رب من اجل هذا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول السؤال يا شيخ ما معنى التدبر دائما ما نسمع كلمه التدبر ما معنى التدبر يا شيخ فقال الشيخ رحمه الله التدبر هو اذا قرات اي ايه من القران فاسال نفسك ماذا يريد الله منك تجاه هذه الايه ايش معنى هذا الكلام اعيد اذا مررت باي ايه من القران ما قال اذا مررت بايات النار وايات الجنان لا اي ايه مررت بايات الدين مررت بايات الزكاه مررت بايات بر الوالدين اسال نفسك قل انا ايش قدمت اذا مررت باي ايه من القران فاسال نفسك ماذا يريد الله منك تجاه هذه الايه ايش معنى هذا الكلام الكبير يعني اذا فتحت القران ومريت من قول الله عز وجل الهاكم التكاذب حتى زرتم المقابر اسال نفسك قل أنا مستعد لظلمة القبر دار الآخرة ومقابلة ملك الملوك ولا أنا منشغل في الدنيا وما قدمت شيء إذا فتحت القرآن ومريت من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغت هل أنت قدمت الدار الآخرة شيء ولا ما قدمت واتقوا الله إن الله إن الله ماذا إن الله خبير بما تعملون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إيش معنى شيء عظيم يا رب أنت تقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم إيش معنى شيء عظيم اقرأ الآية اللي بعدها نحتاج ان نقرأ القرآن بتدبر اقرأ الآية التي تليها ماذا يقول الله عز وجل يوم ترونها يقول ما راح تجيك الأخبار وراح ما راح تسمع أنت بنفسك بتشوف الأحداث يوم القيامة اللهم هون علينا يوم القيامة يا رب يوم ترونها ماذا تذهل كل مرضعه عما ارضعت كيف حال المرضعه في الدنيا وشلون حالها يا اخواني يقل نومها وعقلها وتفكيرها واحلامها كلها في هذا الطفل الرضيع اللهم ارزقنا بر والدينا يا رب الارض والسماوات من اجل هذا جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اوصني من أحقك من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله فقال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من يا رسول الله قال أمك قال ثم من يا رسول الله قال, قال, ثم, رسول الله؟ قال ثم أبوك فكظها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات هذا دليل على عظم شأن الأم فالأم مع رضيها أقل وتفكيرها ونومها كلها مع هذا الطفل الرضيع مستحيل تفرط فيه لو تأتي لأم ومعها طفل رضيع عمره سنة أو أقل أو أكثر وتقول يلا هذا شيك فيه اثنين مليون مقابل انك تعطينا الطفل الرضيع توافق ولا ما توافق to لو تعطيني ملايين الدنيا كلها مستحيل momencie طفلي صح لكن mam في الدار وش يقول الله هل انتهى الامر الى هذا لا الاحداث ما زالت مستمره ورى الناس سكارى كيف حال السكران في الدنيا نحتاج ان نتدبر يا اخواني هذه الايات كيف حال السكران في الدنيا يمشي خطوتين ويطيح ثم يا الله يرفع نفسه يتخبط يمين ويسار والكلمه يقعد ساعه عشان يطلعها صح في لك الله عز وجل الناس اشكالهم مثل السكار وترى الناس سكارى وما هم بسكارى فيهم يا رب هذه نسى اطفال واللي حامل سقطت والناس قاعد يشوفهم سكارى لكن مو مسكارى وش فيهم يا رب قال ولكن عذاب الله شديد اللهم هون علينا يوم القيامة اللهم هون علينا يوم القيامة اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ثبت أقدامنا يوم تزاول الأقدام اللهم ارزقنا تعظيمك يا رب الأرض والسماوات فماذا أعددنا ليوم القيامة وماذا أعددنا للجنة وماذا أعددنا للنار اسأل نفسك ماذا قدمت ماذا قدمت للقاء ربك جل جلال يقول أحد مشائخ الحرم يقول مرة من المرات كنت بجوار الكعبة اسمعوا لهذه القصة العجيب يقول مرة من المرات كنت بجوار الكعبة يقول الناس يطوف يطوفون بالبيت وهذا يسأل وهذا يريد أن يقبل الحجر الأسود يقول وأنا أنظم الناس يقول فجأة الا وتمر بنت بالطواف عمرها تقريبا 25 وعشرين سنة يقول تمر بجوار الكعبة ولابس عباية على الكتف وداق اللثمة ومتعطرة وتكلم بالجوال وكأنها في مول من المولات ما كأنها في بيت الرحمن يقول وأستأذن من صاحبي يقول واطلع لهذه الفتاه واستوقفها يقول قلت لها والله عيب عليك انت الان بجوار الكعبه انت الان بجوار الكعبه وفتنت الناس وقاعد تكلمين بالجوال وما استحيت من ربك يا اخي عيب عليك اتقي ربك جل جلاله اتقي الذي بيده ملكوت كل شيء Czafie, من ربك قدامك جنة ونار się w ملك الموت في هذه jest? Co قدمتي jest? Co to يقول ثم قالت انتهيت يقول قلت انتهيت Co مجرد jest? Co الله عز وجل يقول jest? Co to jest? المؤمنين to طيب خلصت قال انتهيت قالت اقلب وجهك واذا كان في ربك خير خله يرسل لي ملك الموت عند بوابه رقم 9 روح يقول ما تحملت يقول واطلع لاداره الحرم ابغى استاذن ما ابغى اكمل عمل اليوم يقول كيف اكمل وهذه القذره موجوده هنا يقول قلت اعوذ بالله يقول واطلع للدور الثاني لاداره الحرم واستاذن من الإدارة فوق يقول وأنا طالع يقول قلت خليني أمر على بوابة رقم 9 يقول ومريت من بوابة رقم 9 يقول وألقى الناس متجمعين يقول لما اختربت من الناس وجدت نفس الفتاة ماتت عند بوابة رقم 9 يقول وتذكرت أن الله جل جلاله يؤمن ولا يؤمن وأنه جل في علاه يقول عن نفسه نبئ عبادي أني تتعلم ان الله عذابي ان العذاب الأليم الله عز وجل الله يجب ان تتعلم ان الله يجب ان الله أن الله تبارك وتعالى تتعلم ان الله ينظر إليك وأنت تنظر للعرام وتسمع للعرام ويتنام على الصلوات وتعق والدي ويمهلك جل جلاله ثم يمهلك ثم يمهلك ثم يأدبك فنسأل الله العظيم من يرزقنا الأدب معه جل في فيهنا فكن دائما وأبدا في أي موطن تذكر نظرة الله لك واستحب واستعى على نفسك وقل يا رب إنني ما عظمتك حق التعظيم يروى في الأثر أنه عند خبض الأرواح للملائكة من, من الملائكة صنف منذ أن خلق وهو ساعجد لله جبارك وتعالى فعند الموت يأتيه ملك الموت لخبض روح هذا الملك فقبل ان يموت هذا الملك وهو منذ ان خلق وهو ساجد تخيل منذ ان خلق وهو ساجد ومن الملائكه منذ ان خلق وهو راكع فعند قبض الروح ينظر الى الله يرفع, يرفع بصره الى السماء وينظر الى الله جل جلاله ويتامل في عظمته ثم يقول سبحانك سبحانك ما عظمنا لحق التعظيم وهو ساجد فما بالي أنا وأنت خلواتنا مليئة بالذنوب والمعاصي وألسنتنا مليئة بالغيبة والنميمة وأسماعنا مليئة بسماع ما حرم الله تبارك وتعالى واقدامنا متسخه من الذهاب الاماكن القثرة ماذا نقول لله جل جلاله ما لذا نقول حينما نقف بين يديه؟ فمن هذه الساعة يا غالي أعلنها توبة وعوده إلى الله جل جلاله أعلنها توبة وعوده إلى ربك جل جلاله فإنه حبيب التائبين فإنه أمل الخائفين ورجاء العائدين أعلنها توبة قل يا رب إني تائب إليك وعائد إليك لا أريد إلا الفرار إليك يا رب الأرض والسماوات المرء ما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني يا ليتني يا ليتني كنت ترابا <تصفيق> فماذا قدمنا أختم بهذه الوقفة الأخيرة وهي آية من القرآن وهي زبده هذا الكلام قال الله عز وجل في محكم التنزيل فأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم فإن الجحيم ان الجحيم هي المأوى وأما من خاف فمقام ربه ولحن النفس عن الهوى ولهن فإن, فان الجنه هي المأوى اللهم اجعلنا من اهل الجنات اللهم اجعلنا من اهل الجنات حرم اجسادنا على النيران يا رب الارض والسماوات اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رجعنا ويا معبودنا يا الله نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا نسالك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ارجاء عرشك واركان عرشك ان تفرج هم المحمومين وان تقضي الدين عن المدينين وان تنفس كرب المكروبين وان مرضانا المسلمين يا رب العالمين اللهم اقبل توبه التائبين اللهم اقبل توبه التائبين اللهم اقبل توبه التائبين, اللهم أقبل توبة التائبين يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين في الدنيا والاخره يا رب العالمين اللهم يا ربي اعننا على قيام الليل واعننا على تدبر القرآن واعننا على حفظ القرآن وأعنا يا ذا الجلال والإكرام على على الطاعات وفعل الخيرات يا رب الأرض والسماوات اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا وجاعنا ويا معبودنا يا الله رفعنا أيدينا إليك نرجو ما عندك اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل حرم أسادنا عن النار فإنها على النار لا تقوى فإنها على النار لا تقوى فإنها على النار لا تقوى, النار لا تقوى يا رب الأرض والسماوات اللهم يا ربنا ويا مولانا نشكو إليك جفاف أرضنا اللهم اغثنا يا مغيث اللهم اغثنا يا مبي اللهم اغثنا يا مغيث قيثا هنيئا مريئا صحا غدقا تسقي به البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم عليك بالعلمانيين والليبراليين والرافضه المجرمين يا رب العالمين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزون اللهم عليك ببشار واعوان اللهم عليك ببشار واعوان اللهم اهزمهم جميعا يا رب العالمين اللهم عليك بهم انه لا يعجزك شيء في الارض ولا في السماء هذا الدعاء لا خير العالمين